وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ وَُتُوفِي مُتَن <تصفيق> إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما فما فوقها أَمَّنَ الَّذِي نَكَفَّأُ فَيُفْلُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِمْ وَمَا اسْتَعَنَ يُظَنُّ بِهِ كثيرا Diyi it's healthy. كيف تغفرون بالله وكنتم أنواة فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليكم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا خلق لكم ما في الأرض 126. وإلى السماء فسوى هن سبع سماوات وهو بكل شيء